ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير، ذلك كيل يسير، قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لا لتأتنني به إلا أن يحاط بكم، فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل،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 قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون